ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ان تدمع وتحرر الهيامي الله يا عيوني داصب اصول لجني ما اه ها ها اه ها ها اه ها الاسد هب بقصصنا واسماه مهيوب ملك للغابه بعرفنا وشافه مرغوب والاسد عندنا بطلنا غالي محفوظ حيدر اسم بلي تامه وشوقي القلوب هو رجوانه علي مولانه هو رجوانه علي مولانه بالله يا عيوني دا صب اللجلي مامي أنت دموع تحرك في الهيامي يا عيوني دا صب اللجلي مامي هو رجوانه علي مولانه هو رجوانه علي مولانه والله يعلمني داصب والاجليمان والله يا عيوني على قبر الإمامة نشوف يا هيرا في ريف الكرامة تارح درب الصحن هو الحمامة بالهدير يريد عزاير سلامة هو رجوانه علي مولانه هو رجوانه Ali Moulana, Allah ya ayuni da sob al-lejli mami. Angazat mout harra el-hayam. Allah ya da sob al-lejli mami. Huwa Ali Moulana, huwa rajwana. Ali Moulana, Allah ya da sob al-lejli الله يا عيوني اريدن اللي قلبن من اروح عن يا حبيبي وليد حسين قلبي يتنخب حرقته وقلب للعين يبكي بالشفاك يبكي ويرفع يديه هو رجوانا علي مولانا هو رجوانا علي مولانا والله يا عيوني دا صب اللجني مامي انت ذي موت حره في هيامي والله يا عيوني دا صب اللجني مامي هو رجوانا هو رجوانا علي مولانا والله خلنا نروح ونشوف الايامه من تجوع الصيح يا عزلي تعمه ايش يقدر يحل مرقد ويرفع حسامه ولو ضحك سن ليتي مكبره يا امه وهو رجوانه علي مولانه الله يا دا صب الاجلي مامي انسج موت حرك الهيام الله يا عيوني دا صب الاجلي مامي هو رجوانا علي مولانا هو رجوانا علي مولانا الله يا عيوني دا صب الاجلي مامي الهندسة الصوتية علي السعيدي التوزيع عامر الطائي آداء الرادود الحسيني فاضل العبادي الكلمات للشاعر الحسيني سيد هادي الموسوي التصوير والمونتاج مرتضى الحسيني